الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى بهداه الاسباب الجالبه لمحبه الله او هو كارانيك ابن هويكى خويشي استي خيت على بود لكان بيت او هو كاناتين حتى انسان لخويا فراهمي كاتو ويليقك هويت بارتاي خوش بيا جان خالك بزاكين يستو و تاركاني دهت ان شاء الله يجلوانا قراءه القران بالتدبر دبر و تفهم اريد به و تخوض نوي قران باتيار رمان بورد بونوى بلتي جيشتن نكره بوحيني او نزاني لم سرته سرخت ميغاكين او نزاني ششمان خيان دوو ايتا كان بزلتي No, because in Quran, we have a few words that the first verse says that the verse is written in the verse and written in the verse. Everyone is not aware of it. Everyone is not aware of it. What do we do? What do we do? Even if we are happy to hear what do we do? What do we do? We do not know what we do. We do not know what we do. We نامك بخر أو لاو جو ما ليق طاو آخر زانة شيلة وتفهم لمعانيه وما أريد به فهم معناه كاني بكتيب جي واتأكاني ليق بيتو وابزانا خوات شيلة دوا كردوه أتمنى بيجوي بس يا ممكن دين بس يا ما كردوه أتمنى يا عمري خالد الصلاة والسلام شيلة حقا وتو چند جماعتیان کرده و قرآنش باز نیست چند جماعتی کرا و لکاتی خوی تئسته و ترجی قیامتش. لقورانی پیروز خویت علا فرم مشککان کافران لا تسمعوا لهذا هذا القرآن بالغوفی. آنود چه مگر نه قرآن؟ حد لقل باس کراو قرآن لید را او بیکن بلغوه و گال گال و هوار هوار و چپل ریزان ان جاء مهر يستنيملى لقريشه وهاتوا تاستا هم تقول ان بس باسكي... كالباب اللاجبه بزانه تنه هو كار هاتوا بوشي خاي تعالى هو كار نردو بويدلاك خاي خشب اولاني تردج مناني قرانكه دور لقرآن دور كبتو. دلت خوشي شيطاني هي. محبة الله و محبة الشيطان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 kazla kati rashbalak udazla dasti afra ta khoyla bira shtiya haya basham isha bo chote bo chote misha kaka bo chot bo chot kharkirdawa bo chot kokirdawa bo jahannama ta va peznaka hazar ma laila bilal ulul la be khoysa chop yakam bo gida tatambini wa wallah ma la ambajbo bini wa ser chopi laga unt هو بلاية أو, أو ملانية جا لكونه تعالى استو تارج قيامة دش شاكن لا تسمعوا لهذا القرآن أو يك وايبي بزانه تبزعنا وشيء أو دشمني إخويا أو دشمني رجي قيامته أو دشمني قبركته عشان فرمة تأيتك ما بوينتو فرمي افلا تدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها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 دل وقت درجاؤه يا بوتي الجيش او بشره. بشرة، آه زوجة الله كذا كده درجاي دل تنبوب كرو بقسى يعني بخبر مبلم أقفال يعني كرم بلعاستن درجاي قفل بخوا، على جميع يعني أم أو أن دلي أن قضلي اللي درا ولا كيوتي يا جم، تا ورق ساموكي إسفادي، دلي كراو أو دل معدل خوش حاله ببستني قصي خوالة دي زدني دي كذا زيادت بس بس حتى مسلماني، هم الحمد لله مسلماني، دلالات تونيا، اسلام يعني تسليمون. سالى إسلام كا إسلام يعني تسليمون نج يعني أشتى بكيف قام الله جل وعلا نانو كباب قوي أشتى أشتوى إيه إسلام يعني تسلم تسلم يعني شيء تسلم كا كيا شيء خوي تسلم يا شيء كا يعني شيء أو أشتوى إيه يعني أو يعني من هي قوة وقدرته ما تيم ليك إياهم كا تود تسلم بخوابوي خوا تود تيار لي بصرشا دينك هذا دينك الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبرات من الشرك وآله او تعريف في دينكتب بسانة دينكتب النابي يعني من تسليم بخواه بوم تنهى خواه خواه ومن بقصيكم وبشتكم همو مشرك كافر يكون رقشم لنا باش ارخوة رقي لكافر بي توبه دوستي كافر بي ها؟ إن الله عدون لكي هل تكتب ما للكافرين إن الله عدون للكافرين حاتی کافره خودش دشمنی معمولا من تو دوستی بین باش اگه تو است برادره که ده به دوستعتی دشمنه کتک تو خواه پیاد خواه، خواه سلامیه سلام بکه برادره که یه لدشمنه کی، یعنی لدشمنه کی تو، اخواه تعلق کافری به افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها اجتبروا القران رويشتي كي فهمت كل ايش تفكر اوقات انزق بيته ولا خاخا يقوله توي خوش دز بناني ام دينا بتائبتي لم عصرته ازهن ناتوان او قران لمزكوت كان والله توات يا جاب يا بلاك كاكا شي قرانه بيسوتين دنيا خلاص يا ولو ايش شي تلاكن يعني بس غيرته كتبو يا زوله نايه قرانه كد لبسان يلا بيحوا نرو بس تيمغا تيمغا يعني يا او قرآن ما بلا لا ما او مهم إشبه. بس لا آبی گندل بی، آبی پاره بذی، آبی بیو کن جا پیاد ساش، هر پیاد ساش که بینی او درک کر، و کوچه مرلو ضایو، عالم همیلی وقتی کرد، دویش لیاقتی نکرد، که چیانو دریک او خوی باق دانه، او ها گل تمام بیاد. چه دوش منانی دین برایم، نایت قرآن که استا که لمس جو تکان یا ل مطبع كانت يخوي كلا ل ل لثورة الشيوعية للروسيا لصالحنا وصالحها كشيوعية هذا ناو اتحاد السوفيتي همود أنا لاني واني تاريخ تعرف كنت او أولي القرآن بدز بجلا يكسر الحكم درة بلام أول رئيس دنو قرآن شر ما هو بو يتيجي راجك خوا فرمت من حفظ ياكم هاي بربصر أو كسي شر خواه خواه على وعد ياو قرآن حفظ كا. بس وعدينا وإما حرم ويدل لك مام تدرس القرآن كا أو وعدينا وطلبوا خود برو ندرس القرآن كا خو يتعلى أهو بنا قال على قلوبنا قفلوا على دل القفل اللي دراوا درجاي دل بنا كتبوا القرآن هروها آيات جكا خيرين وفرم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب يعني أما كتابك أم كتاب أما كتاب أما كتابك يا كم قرآن أخواته علا فم كتاب أم خبر أبو مبتداك هذا كتاب أم كتابك يا كم أم أنزلناه يعني قول بشرنيا أنزلناه يعني نار من أخواره إخوة يا برجوبلين نار ديت أخوار وبقلب صلى الله أما قول إخوة مبارك أنزل له إليك بتم النار دوا مبارك حم وبركته بره البركات حم القرآن بركته بركات يعني زيادة خير هكذا يشوينك وقيت على خير وزياده قال الدنيا والقيام ليدبر اياتي بويل لما لو تاكاني لا يتكاني رب من وردب نوتي بقول لك يبدا نوار سنب يا خوشا اهداف مش مدارس اهتمام نية بتفسير القرآن ها، إهتمام نية بحديثي أبي عمر صلى الله عليه وسلم. يعني كتابك حديثي تحداكم مرة. أسأل لك ش شفقي ليه؟ كش فقية تكرد. بينبلا الحجة كانه تفسير القرآن ياخد شرح بخاري مسلم كرابيا أو النبي الأول. ب بحجة شيء. الله كذا ك القرآن وحديثنا بدرس كاري بكر. وازيله بينا. هي إمانيه. أسمه بركة بيخون رواه.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 نحو صرف بلا غي بهرسي علم كي وفلانة فلانة فلان هم يكون بيترعى علومي أعلى يعني علومي أعلى شيء علم ببدوب شو علم علم غاية علمي أعلى علمي علمي علمي علمي علمي أعلى آلة يعني هو كان علمي غايب علم غاية بلكن القرآن وحديث فقه عقيدة أما نف علم كان أبي أما بقول هذا أما علماني ترك آخر اللي خدمت يام علماني صرف أخويني لبرتشي أخويني لبرتشي أخويني غلط, غلط غلط غلط لخص كذل غلطنا كي خوتوه ل لبداياته حتى روح درت شيء نحصار بخلويني شارة في قرآننا خلني ل القرآن تناعيي وقوى عربي كي زور زور لسان وجبو جهل, جهل كي كي كي. باسي المكان عربي باهري دقر كي ابن الأماربي وفلام طبعا تاع انيني عربي هو كاروتي غيشني قولان هو كارو لا غايبه او تش شور شخات سلك عربي فيرمي ناد على هاديك حديث قرن توانو بزاني معلاكي شو عملك يبقى استلك اللي كان ما مصال العربيه حتى ابو ليبلمت والله منيش كناك ثلاثه استفاده او ابو جالتي استفاده ش الفرق كي ما مستوى دكتور الجامعه العربيه جاي زور بقوته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 يعني شيء أوه عنده عمش غريب يا ول نقد بعقله بابا خوشي بلي, بلي متو زيرك ما ما فرق لبين عقل وزيرك تيا زيرك وياش تزاني للدنيا يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة يمغافلون للدنيا فولة شاق جزاه له مش تكل لالتكنولوجيا لصناعات لزراعة لتجارات بس الدين كي سفرة أوه نيا عقل بعقلكين خوي أبسته وبقرآن وبسنة الرجِب الرجِي قيامتكين هذا هو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم أما جولة ما بسته تيجي يشتني القرآن كارك دين بقرآن والمطلوب الأهم وذلك بأن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يقرأ تظل يخوض مشغول كبا معناه وكأيحني حتى إذا بعض كابرايق اقر ختمي قران بكا سرتا او سر بس تيرا نمني معناه لي ورد نبيته وا يكش يگ ايت بفرنيته وببردوام بس بزاني معناه انباشترلو لو رواني معناهي بزانه ويتجاوب مع كل ايات بمشاعري وعواطفي دعان واستغفاره رحمه وعذابه لا قالها مو ايتكا ولا انباته ولا قالها مو ايتكا انسجامي بيتي قلبي بيه هم موعاياته كان بمش بمشاعري خوي بعواطفي خوي أجل آية الدعاء دعابك دعا دعا بآية الدعاء يا مثلا توصولتي فاتحة خوني هو متألبر تاني بخير نواره نخير نوارها هو مفاتحه إلى برنية قال لي إهدني الصراط المستقيم لسير رابوسته أزاني كن جوريه ودعاء يا خويا الرئي نميم كبر رجلا راستك يخوض لرزك كهيج جبته كان مدور إن جادولي برا، إن رجالي خوش التطبيقي كواب كوا، بس كاتي قالتوا لأخويا رأينو مايمكن بور رجاي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت لينرجعك بتواتي ابو جالس أبو جالجيس فادك يعني تو بزمان وتد، بقلب ندود دلو الداخلة، أول زمان هو, هو بس بزمانه تدلها، هل نادما عيتكه، ما يقولوا أوين ناوي، يا بلاء استغفار الروا. ربنا اغفر لنا يكسر دوابك سورة إذا جاء نصر الله بيت الهلهيه افرم افرمي إذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواج فسبح, فسبح. بحمد ربي يعني سبحان الله بك واستغفره داويل خوشبنكا كشيتو ن سبحان الله انا داويل خوشبنكا ابي لو كته يا ادب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بیله روا، وابزان لو کاتیال بردمیخوای لروشی محاسبای خاتج جهنم علیوشینو شپور رجیلی خوایم و خرناو جهنم خوایم و خرناو باشتن کرد دست بیاب کرد، آوا تجواب کل جل آیات کی خوای تعالی، ویداک من عیشه فرمون کاتیا وی خیر، فرم او سویتی ما در خوارو کانه اول القرآن لناو رکوع سجود کانیا آویاود لناو لبادی سبحان ربه العظیم سبحان ربه العلا سبحانک اللهم ربنا و اللهم اغفر لی سبحانك الله ربنا وبحمدك الله مخفي لي باشيب وتوخوا على شريك لعيب خواي اصباح صدقم خواي لم خوش بعهوب يا صلى الله عليه وسلم ايا بي امت شفتي ورحمة وعذاب كاتي جشك عاتي الرحمة يداعي الرحمة كيبك كباشتكاتي كبيدين خوي تعالى كاتي عاتي عذاب يدسك كباجريان فرمسك ببارنا بل هي جهنم عرجان باموسر كيبها بيا اول قل ابا لحفيفة وحديث يقجران عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شو ان قال يا غمار بن سلاصم شو نواجيك كن أم بي أم صحابة رضا خويه بن بتنيا صلى الله عليه وسلم طبعا شو نشكرن لرمزاننا سنة بجماعة بيكن لغير رمضان عكس ما خويه جارو باري كيش لقال خزان برادرکت. آو تاپ یه غم اصلی لگل حوزهای جمعاتی شونیو شکر. جب زین ام شونیو شی چون بود. یهو تماشاکن. آلف ففتت حلب قراته. الله علیه السلام دسی کد بشه و نوشته. طبعا گله تانیش جوابی دو کزبلاه راستی آرام استی. به میت آخیر و تقدیم. بون بسی دعا کبشت دعاو اماما کل پیش آمی. لتانیش جوابی. فقلت يركع عند المئة يعني أمس صحابي خوي حازق كده صد آيات بقرب ما شاء الله كمان الساعة مادي تيا يبلغ الإمام كبعض آيات خوني لا يركع يا ثم مضى على الروي فقلت يصلي بها في ركعة قلت من أولاد يا رب يعني خوي ما ذكر دوا الجورة دنياشترين صورة دنياشترين لنا طاوكا سورة بقرة وسط وشتاه شش عهد الله وتم توابي فما ظن والله فقلت يركعوا بها وتم يسركو ثم افتتح النساء قال يرفقها قال قال دارب بقربته النساء يعني سورة كي عمران ها عمران أما الدليل اللي سروري بترتيب مصحف النخل أبي نسائي حموطه فكراها ثم افتتح آل عمران دعيا غرايو بولي عمران و لا هتايما لا همومزي سكاني ترشا سي سود اغرقاتا في مدينه مصر ملام شوان خنت دوره هواشي سورة هواشي تو القرآن هل أوان مر بآية فيها سبح. هل آية سبحان الله تابوا به سبحان الله يا وإذا, وإذا مر بسؤال سأل. داويت دا يعني أو وإذا مرة بتعوذ تعوذ أقذى ويل أنا قلتني بأخواتي أب تعالى او سنة قخاني وباش بو. يغازه رواه مسلم أبا مذكر مسلم روايته كردوا أما خبرناه يحيى أمره صلصم تجاوب لكنني أشكشة فكر كي كيتي كي أعلنني كي أن السنة أتواني تجيب كي كاتك إمامك أبو أو أخواني أو خود أخواني أو آياتنا هاد يكسر دعوة خشبو للخاب كي الآياتكاني دعوة للخشبو يعني تو بخود بدنا بيلايته، بل يا أخويا لين. إذا عربي أذاني، حتى العلماء الله العربيش لازاني. ما دام زاني أذاني وفير نبيتو أنت بكونتيش بيلاي. ابن عباس فرمي بياقمر يا صلى الله عليه وسلم أجاب سب اسم ربك كلا على بخوانا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم سب حسم ربي كلا قال سبحان ربي الأعلى هركاتي سبحان أو بخوانا وسورة تل بدايتها كيشكامي ريقالتو سبحان الله كا نايي پروردگاری خود با گور را بگل پاشي با پاشي را بگل لشهي اي شي فنو سبحان ربي الاعلى اجا شو سر باقي قراءتك به سنت النجاوي لا فرضه ابويا للسنت او سبحان ربي او سوره تكر سبح اسم ربك الاعلى متاملتي سبحان تايبتي لجمعه كان لججنا كان كيف يا غمس الله صلى الله عليه وسلم بابردوام وسوره هندقلبراد الآن <سؤال> يعني أنا باشوبه ولا الجمعة هالأوسورات أنا أقرأ خلنا بيقامروا هاي كبداصل الله صل خلنا بيقامروا زيركترني نيو شاعر زاترني نيو بتكواثرني سبحان العالم فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر ده والله يا بدل أو ندب السودان وقرآن خندب بلامبليور بونوا كلامي خواكته رب العالم اللي بيني بزوا على يعني كلامك بيني فانه جامع لجميع منازل السائرين واحوال العاملين ومقامات العارفين قراسي حموشتك وكتاب القران ريگان بو بهشتك خوي تبارك وتعالى وهو الذي يورث المحبه والشوق والخوف والرجاء أو هو والإنابة والتوك والرضا والتفيض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله هموع ما لكاني قلبه بابده بقرآنه باش أن تقرآن بخون رواية شيء يزجر عن جميع الصفات والفعل المذموم التي بها فساد القلب هلاكو أو قرآن بخونته إن جازني خوات على رقيلة شيء تشد دورك كيوتو لوشتانا شيء بين خوش نزجة كيوتو شيء لي دورك كيوتو تا قرآن بخونته فلو علم الناس ما في قراءه القرآن بالتدبر لشتغلوا بها عن كل ما سواها. اگر بس خلق بي زانيه اياه بون ولا قران تيرمان سنتو استفاده الاكاي واظله مشتيتين على القران زياد اللي تشناك. فاذا قرأوا بتفكر حتى مر بايه وهو محتاج في شفاء قلبي كررها ولو 100 مره ولو ليله. اياتك اخواني تو هسه لو كاتب يسيد بوايه بو, بو معناها برای کارم امر خلق زور پیوستی بلایان روحی که ها امر خلق لمعه دیاری همود دنیای معدو خوردنا ورز با ورزی یعنی اهل ایمان زور بیان است ورز بود خواه خویستند دو نصیحت و دو آت و دو حد بس خوشتگ اوکسانی کبیان بلند بس سا و سلامتی بیان بلند ریگر راست که هم خلق امر رو پیوستی به وی دل کیس راحت کرد دل کوای بیس راحت امر رو آو انت پاری با خوای سراحت برادر یک زود دولامان واید وای استراحت می‌آبشه او بر روش، بشه و بی حراستی مالا کم کم بر روش بذام تونی پیگام، هر لوا لوا سرمه و با دوام، هر لقمه مبشاریم، مال خواه پارگم، سهرگم، مالا کم، خواه کم نکا، خواه چون زیاد که خواه، یعنی قزاقی هر دنیای دلی استراحتی نیا. دا تماشام حدیث کن لابوزر روا، علیه ابوذر رضای خوای لبی فرمی پیغمبری خواست الله عزیزه شبه چیان فتاب ان يقا يتخند ويقا يد يقهر لن يشكيا حركوا السجود يا برد ان تعذبهم عبادك الحكيم ان تعذبهم فانهم عبادك العزيز الحكيم أو أنا عبد خاتن عذاب ينبي أو أنا عبد خاتن. أجر لي خوش بي توبة الصلاة وحكيمي. بعد جا المعنى آية كابك يعني شيء. شو كم كزلم آية تتيقى. حتى جريته ولا لي تفسير تيجا جن. الله أخويا أجر تو أمانع بي عبد خاتن. يعني خويت عليك أم عبدي درس كده أبو أي درس كده يا خواي برزبى. كشريجى كشريك الشريك وخواتي مستحق جورتين عذاب له خوي تعالى. بيا للإخوة عبد او انا, أو أنا, أو أنا لا ولا تو د صلاتي خوي نا تعذبهم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 لنا اختوليه يا بوري ده صلاه دنيا الله كاك وازله ب هو ده بس خواني بلا وازله لهم ده صلاه دنيا لا بنو اياك قل دوائراتي نل اين تغفر له فين كانت الغفور الرحيم وانا لا اياك قال انك انت العزيز الحكيم عزيز ده صلاة, صلاه يعني لو كاتبك تقول لي اخوش بخو تواني لي اخوش نبي خليها ندرسي حياتك تبشي ما بلا ولا يخاف عقباها خو عذاب يا ولد واكشي ناترسى دولتك بيت شرك بنيتوانيه شركك اترسيه لجاس وسكان والقوه تاعك تربيه توسريناترسى جهه ناترسى بس خو ناترسى دنيات بكاو لقاو ناترسى خو خوني د صلاه تاعو شويه كزميه بس راهي د صلاه هذه ام ايتاوا بي غمرتي جي ياو ام ام تابعاني ما الى لناو يجك اخلو قال الامام احمد واه ولا روايه كزياده على بل پیغمبر متعی پیغمبری خواصاں تو به تابه اینی هن معتدل نیوشکر خوانه، الله من دام کرد لخوایت علا کوش فعتی من بو او کسبی اللّٰه اُمّت جم کشريك بيانا كابو خوایت علا بيان الحمد لله صبر، لبرو شريك بيان كرد نبو خوا جورتين گنا حاو بهش يك لخوش بونين ل لخوایت علا، وای تکیه، انت عذبهم، بس عذابي كردو يانا، زور كسر باس الرحمتی خواك، بس عذاب كيناك. و ما پیام خوشه خالق بودن رحمتی خواه و بهشتکی بس خواه دین او عذاب یانم عذاب او عذابش بود که با ابد لا ناشی اگر تو بنا کن تبرو لحیس قفر میمید دوام کند لخویت علاش فعاتی من تکای من من با امت کم با اوکسانبه کششیک پیان ناکن کفر بس اگر شیشی کفری اند و الله من با وانیا فرق يعني يا سك سك استيذابك خوابك، بل والله يا صلى الله عليه وسلم شفاعتك أو روش قيامك درزق، والله نعبيني بتشاهدوا شفاعة. ويا غمار صلى الله عليه وسلم ده شفاعته هرنيا، خوايا شفاعتهم بره فرمين، بو كس كس شريك بيانك. إنتي الغناح هاكن، أكنونا وزنا وز، أكنونا وقتلوا، أكنونا وعرقوا، هيا توباك حتى بجنك. in all Richard plent, He has وكل trust from each other within the mother. He has said that not for anyone who lives or leaves them effect. But when I look at our trainer, who can��? This means what If I did not enjoy, someone who does try and outside are like, what a whether or not. that can't fall anymore. توحيد یک خوابرسی همه هنوز سوختن و گشتن به ببی او رزق دادن به دنیا و لقیات خویج الله رحمت کند سبحانک اللهم و به حمدی لا تصفق